والمجفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمن حصوله لا سيمئ إذا طال زمن غيائه ولكن الصيحة المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك زكاة لكنك بالخيار إن شئت أديت زكاته مع مالك وإن شئت أخرت زكاته حتى تقلضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرى في إبراء الذنب وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاتك لأنك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهو وهي انظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك انظار هل تقول لنا ليش أنظر هل تقول عن وزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب انظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه أيضا تسير على من المنصر المديد ففيه مصلحتان لكن الأحوط والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة, سنة قبضه أولا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المتهون المنسي لو أن شخصا دفن ماله خوف من السراء ولم يجعل علامة ثم نسي وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت ونسي ماذا نقول له إذا كنت تريد أن تعدى احفر البراط كله فقال لا يمكنني هذا نقول إذا عثرت عليه فأدل الزكاة على القرر الراجح سنة وجودك أو عذورك عليه فقط بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن وبعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه بالجتار يجعله في كرتون أو شبه ويجعله موضع لبنة واسمعت أن بعض الناس يتحيل نخبركم بهذا يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانة المال يمكن ولا لا يمكن إذا كان في صندوق مغلق تماما المال لا يؤثر عليه نعم على كل حال للناس ترق, للناس ترق في إخفاء الأموال فإذا أخفاه ونسي هذا حكم أنه مجة سياني لا زكاة عليه فيه لأنه مال معجوز عن التصرف فيه بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها حين كستت الأراضي تعركون الأراضي السلح مرة سادت جدا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجد أحد اشتريها لا بقليل ولا بكليل فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا قولوا. نعم يرى بعض العلماء أنه لا شئ عليه في هذه الحالة لأن هذا يشبه الدين على المعصد في عدم التصرف فيه لأن صاحب الأرض يقول لي الناس خلوا أحد يشتريها بقليل أو كثير ما وجدها كل الناس هاربين عن, عن العقارات وإن كان يرجع في المستقبل لن يتحرك الأشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فإذا باعها إنئذ قلنا لهم لما مضى أو لسنة البي لسنة البي وهذا في حقيقة فيه تيسيمه على الأمة وفيه موافق للقواعد لأن الرجل يقول لا أنتظر الزيادة أنا, أنا أنتظر أحد يرفع رأسه لسانه إلا لهاته يقول ضع ما وجهت أحد فماذا أصل والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاته حتى نغتجب عليك الزكاة في عينه أما الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دار للسكنة أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا فيها ما تزيد الأشك لكن هل فيها زكاة أو لا فيها الزكاة لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الأرض الكاسبة؟ لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها غير مقدور عليها فهي بمنزلة إيش الدين ألم أسر <تصفيق> ابحث إذا نعم اسال يمكن بس انا هذا سؤالي ايه كان الاصل اذا, إذا كان المال إن ما يمكن البحث عنه فالاصل عدم وجود المانع الاصل عدم وجود المانع وان الزكاه واجبه لا المال الخاص ما الأصبال الذمة لو ما عندنا مال أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل هو جوب الزكاة <تصفيق> ما أقدر ما أقدر إذا ما صار مستور ما أقدر كم شهر ثمات ألاف طيب ثمات ألاف يمكن على هديان سابق والثمات ألاف فيها خير وبركة فيها خير وبركة اكبر حموله ما أكبر ثمات ريال بالشهر نعم شخص المعنى نعم قلنا أن الأجراح إما مضى في ماتت فيها زكاة لا مستقبل نعم فيها زكاة ذا قبر لأنه بعد قبضها تبين السقار وثبثت فهي, كال... فهي كال... كالثمر لكن المشهور من الماتة بخلاف ذلك المشهور لابد من تمام السنة نعم ايش ايش هنا انا ادين انت سا... باع ثلاث مثلا بيتي كم متر ها علاش ليش ها إذا قلنا بعد الموجوب ما حاجئ نسقط عنه لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز لأن يبراء المعسر من الزكاة لا يجوز واخترش وفليستانا رحمه الله عننا إذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في لما في ذوي لا يوجصل هذا مواساه هذا هذا صحيح نعم ايه <تصفيق> اذا نعم ها نعم تكون كد على فقير طبعًا ما تشرى لها بقليل ولا بكثير ما هو براحل يبيع أربية بمئة ألف يبيع عشر ثلاث ما هو براحل عرضين ما تسفى أول عشر ثلاث ما تسفى أول عشر ثلاث ما يلزم لأن ما حد راحل يبيع بمئة ألف لكن بعضهم يقول ما أنا لو يعطونا عشر ثلاث حبلين لو بمثال يبيع وانت تكسب العشره ويرزقك الله لكن ما لكم حل خلاص ما بقى خمسه حجاج الحمد بس, بس بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسانا الى يوم الدين ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين خالف نعم أنه يجب زكاة لكل ما مرضى من السيئ هل يفرق عند المؤلف بين الغني والفقير سواء كان على غني أو على فقير طيب. القول الثاني عبد الله عامر التفريق بينهم إذا كان على مليه باذل ففيه الزكاة على مماطق لا يمكن أخذه منه حلقي بهذا القيت أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه واجبر وهذا, وهذا القول هو الصحيح التفريق إذا قبره, إذا قبره من الفقير هل يستقبل به حولا او يؤدي زكاته فورا يزكيه فورا يزكيه فورا لحول واحد طيب والقول الثاني يستقبل به حولا يعني يبدأ حوله من جديد ثم انتقل المعالف رحمه الله الى مسألة الثانية وهي قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة أي لا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب يعني إذا كان عند النساء نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشئ ولكن عليه دين ولكن عليه دينا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده مثال ذلك رجل بيده مئة ألف وعلي تسعة وتسعون ألفا وتسمع تسعة وتسعون ألفا وتسع فالذي عنده الآن الزائد مئة المئة دون النصاب ليس عليها زكاة ليس عليها زكاة لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسع الغني الفقير ومن عليه دين فهو فقير من عليه دين فهو فقير ولأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم اللزك وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمنوا باتباعه فالمسألة إذن فيها أثر وفيها نظر يعني دليل الأثري ودليل النظري الدليل الأثري اثر عثمان رضي الله عنه والدليل النظري أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير والمدين كالفقير هو يحتاج إلى أحد يعطيه ليه في ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال كله سواء يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد عشر سنوات وبيده مال مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه مثال رجل عليه عشرة درهم تحل بعد عشر سنوات وبيده الآن عشرة الاف درهم نقول لا زكاة, لا زكاة عليه لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب وَعَرَفْتُمْ مَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين ننقص النصاب لا زكاة في مال ما هو هو المدينة كالفقية طيب وستهان الأثري عمر الله عثمان نعم أنه كان يقول إن هذا شهر زكاة أموالكم كان عليه دين فليؤديه ثم اليزك وهذا أحد الأقوال في المستع القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة وأن من كان عنده نصاب فليزك ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب واستدلل هؤلاء في العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابه نزل حديث أنس المالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر وفي الرقة في كل مئتي درهم ربع عشر الرقة هي الفضة في كل ما أتى يدرهم ربع العشر وكذلك في ذكر في سائمة بأهمة عام في كل خمس من الإبل شات وفي كل أربعين شاتا شات وهكذا واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث العماء الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكون على صاحب البسهان دين, دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونهم واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال خذ من أموالهم صدقة وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معادا إلى, إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والدين يجب في الذمة وهو في المال ولذلك لو تلف المال ذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال هلك هل يسقط الدين لماذا لأنه يتعلق بالذمة والذكاة تجب في عين المال فالجهة منفكة الجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض وأما أثر عثمار رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين الحال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة لأنه سيؤدي من ماله وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء سبق الدين على الزكاة لأن الزكاة متى تجب إذا تم الحول والزكاء والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتق الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقى أما شخص لا يوفي ما عليه ويماطل وينتبع بالمال ثم نقول هذا الدين اللي عليك لا, زك... لا, لا يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأفع وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة فنحن أولا نمانع في هذا الشكل أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة إيش؟ وتزكيهم بها أنها عبادة عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب فإن صدق التطر والخطيئة كما يطهر مع النار وتزكو بها النفوس ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئن القلب فليس المقصول من الزكاة هو المادة فقط ثم على فرض أن من أهدافها الموساط فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص وإبطال جانب من مدلون النص ليس بالأمر الهيئ الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة نعم لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلاً للمواساة هو يحتاج من واسيه حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسعه هو أحد الأصناف الذين تدفعوا لهم الزكاة لقضاء حاجة في أي صنف في الغارمين ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة نقضي دينك من الزكاة أن تتعبد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون انسان مزك مزكن عليه. ليس فيه ضرابة لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنه ما يبقى عنده إلى الحول فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمرهم بالزكاة ولا تناظ لا تناظ هلان قولان متقابلان القول الأول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد عشر سنة وبناء على ذلك يمكن أن نقول كل من عنده من عليه دين للصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين ألف مدام عليه مئة ما عليه زكاة وهذه مشكلة القول الثاني عكس هذا أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين أن يستغلق وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة القول الثالث قول وسط وسط يقول الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب الأموال الظاهرة ماهن الحبوب والثمار والمواشئ هذه أموال ظاهرة والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض هؤلاء قالوا إن لدينا دليلا وهي وهو أولا العموات في كل أربعين شاتا شاتوا ثانيا أن رسول الله عليه وآله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون الثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدون فإذا لم يؤدي زكاةها في حجة أن عليه دينا والدين من أمور الباطنة لأن المدين ليس يكتب على سجارته وعلى ظاهر بيته إنه مدين فهو من الأمور الباطنة فإذا رأى الناس أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة فإن ذلك فيه ساء تظن به وفيه إيغال للصدور صدور من؟ الحقرة فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين ننقص المصاب فيها والأموال الظاهرة عليها الزكاة ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادية الرأي أنه قوي لكنه عند التأمر ضعيف لأن استدلالهم بالعممات يشمل المال الباطل لا شك ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث عمال ولا يستفسدون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطل ولأن الديل أمر باطل يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وإذا قلنا أنه موساة فلا فرق بين هذا وهذا ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف قد يكون عنده مثلا معارض سيارة ومخازن أدوات نعم وأنواع عظيمة من الأقنشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات أي ما أظهر هذا أو قنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق ولا مرة ها الأول الأول فالبطون والظهور أمر نسبي قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا والذي أنا أرجحه أن الزكاة واجب مطلقا ولو كان عليه دين يقصنصاب إلا دينا وجب قبل حول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده وبذلك تبرع الذمة ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث أهل المدينين على الوفا إذا قلنا يا خنتل عندك الآن عليك مئة وعندك مئة وخمسين ألف والدين حال أد الدين أد الدين ولا أوجبنا عليك الزكاة في مئة فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين فأؤدي الدين وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باس والأول الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد فلنا شيخان بهذه المسألة الشيخ نقول بالتفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وشيخ يقول لا فرض كلها لا يمنعها الدين لا يمنع, لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب وهذا القول الأخير والذي أنه رجحه وأرى أنه أحوط وأبرأ للدين والحمد لله ما نقصت صدقة من مال من يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام أصول الله عليه الصلاة والسلام ما نقص صدقة من وكم من إنسان يوقي ماله ما أوجب الله عليه نعم ثم يبتله الله بشيء ينفد ماله كذا كم من إنسان يمع الزكاة ثم تتيه آفات في ماله احترام ضياع أمراض تعتريها وتعتري أهله تستنفد أموال كثيرة وكم من الإنسان يبتل ويبقى المال عنده مع قصوره الواجب ولكنه يكون من باب البلواء إذن فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة الأول من يعرف خالد أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والبعض طيب الثانية خالد أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الضاطن أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطل وعرفتم دليل كل قول وتعليله وعرفتم الراجح في هذه المسألة يقول رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من تنس ما عنده أو من, أو من غير جنس فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها دين من الفضة وعنده مواشئ فلا زكاة فيها كل هذا على كلام المؤلف ثم قال ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا لو هذه إشارة خلاف وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي إذا جاءوا بلوم فالغالب أن الخلاف قوي وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف إذا جاءوا بالنفر فقالوا مثلا ولا يشترطوا كذا وكذا فهذا اشاره إلى أن فيه خلاف قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه عبارة ولا يشترط إلا وفي خلاف بالاشتراف لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيا لا حاجة إلى نفيا لأن عدم ذكري يعني نفيا ما قال يشترط في الزكاة خمسة سروط ولا يشترطوا كذا معنا بعض العلماء ذكر أن هذا من السروط وإلا فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا فأنت إذا رأيت فكرة من علماء بعدما يذكر الشروط أو الواجبات ثم يقول ولا يشترط كذا أو ولا يجب كذا فعلم أن في المسألة خلاف نعم ولو كان ملوان وكفارة كدين كفارة كدين يعني لو وجب على الإنسان كفارا فلا زكاة عليه فيما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل الدائن فيها هو مثال ذلك رجل عنده اثنائتان و790 صاع علا قص 200 بثلاث مئات صاع رجل عنده 300 صاع 300 صاع كم نصاب ولا لا انا اقول لكم الان 300 صاع نصاب من الحبوب 300 صاع من الحبوب فرجل عنده 300 صاع من الحبوب عليه سكات لكن عليه اطعام 60 مسكين ستين مسكين ستين مسكين يلزم, يلزم ثلاثون ساع إذا قلنا كل ساعر اثنين معناه نقص النصاب ولا لا ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة الصاب ليش لأنه لأن عليه كفارة تنقص النصاب فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفار هو يحق لله كدين الآدمين الدليل قلنا الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج وفلن تحج حتى ماتت فقال لها أرأيت لو كان على أمك كدين أكنت قاضيته قالت نعم قال قلو الله الله هو احق بالوفاء الله هو بالوفاء فجعل حق الله كحق الانسان جعله دينا يقضى سداد الدفعه الثانيه ازوبه سدد الان اظن نزلوا ما يحال لا باس لو, لو, لو لم يبقى عنده ولا سؤالك نعم فاقته يقول إن, ان هذا نقص قبل وجوب الزكاه ولا تستقل الا بجعلها في البيدر ما تستقل الزكاه الا بجعلها في البيدر يعني بعد ما تحصد بعد ما تجد اي لا هذا هذا معلوم لمساحه هذا هذا نعم هذا <تصفيق> مو صحيح لان الذي عليه الذي الدين قد لا تكونوا في في, في في نفس المال الذي أخذه من الدائم هو لازم يكون نفس المال يمكن استدين دراهم وعنده ما واشي أو بالعكس وهذا كثير نعم ثم على فرض أن هي الدراهمة يفرض أنه أخذ دراهم وشربها بعدو تجارة الجهة مفكة لأن المال اللي عندي لأخذته منك مالي أتصرف فيه كما أشاء ملق ودينك اللي لك أنت في ذن مدين هذا دخل في هذا الماء وبهذا عجابوا عنه وبعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائن لم نجبه على المدين وإن على المدين لم نجبه على الدائن نعم السؤال كانت طيب مخلين لأنفق من الأبوان والله ما هو بحسن أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج ذكاث ما عندها لأن الدراهن ما معلومة بأعيانها حتى يقول اللي بأعيانها أخرجتها من قول لو كان مثلا يتيح عشر سليالات في الشهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ثم ينفدها أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بطي عنده أقل من النصاب فال... الذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل أنه إذا حل الحول حد الزكاة زكاة ما عنده ولو لم تنمع عليه ويستمر على حول نعم هذه تأتي في أهل الزكاة لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد وعلى بناء على أن فقرائهم تعيش شخص وبعضهم يقول لا يجب وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص أي في فقرائهم أي المسلمين هرفت وقال الدنيا على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل يمن إلى مدينة والمسألة فيها بين العلماء ولا شك أنه إذا وجدت في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من, من حسن الجوار أن تخرج الزكاة عنه إلى بلد آخر اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة حاجة أو بقرابة أو ما أشبه ثالث من المميزات فهذه ينظر فيها عندها الوقت سمع برحمن قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال ولا زكاة في مال من عليه دين ينفق المصار ولو كان المال ظاهرا فكفاركم في بي وإن ماك نصابا صغارا انعقد حوله في الملكة وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أدنه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقضع حول وإن أدنه بجنسه منى على حوله وتجم الزكاة وتجم الزكاة في عين المال ولها تعلق بالجنة ولا يعتبر في مجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال والزكاة فدئين في التركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام ودليل ذلك أنها أحد أركان الإسلام نعم وذكر منها نعم حسن. وسبق لنا أن لها شروطا أي لوجوبها شروطا منها نعم استرار خمسة شروط طيب ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجي أو, أو لم تشرق رحمة قد تكون ما قيل لك أنت طالب علم نعم حرج يبقى <تبع> هذا الحرج حتى لا يتجب العباده على كل نعم سليم هذا دفع الحرج كيف ذلك جعلت هذا حكمنا لأنا لا غير هذا نقص الشروط العبادات الآن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط فما هو الحكمة زين التمييز زي زي والانتباط لأنه ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون, بدون معاني بدون أوصاف تقيد بها فهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات نعم أيها ان انطباع اختلاف تعبير يعني لان هو وضع هذه الشروط اي نعم فهي علاقه لها من, من هذه الفوائد وتظهر للمتامل لانه لو قال يجب عليك مستوى اصراف شروط كان هذا يصلي أربعاً وهذا يصلي خمساً وهذا يصلي برقوع وهذا يصلي بدون رقوع ولا تنضبط الأشياء ثم لكان الناس فوضى يأمروا بالصلاة وإن... وان لم تتم الشروع فيصل بذلك الحرج والضيق على الناس فلهذا جعل الشارع لكل, لكل, جي... لكل عبادة شروع طيب لماذا شرطت الحرية لوجوب الزكاة نعم لأن العبد لا يملك والله عز وجل يقول خذ من أمواله والعبد لا مال له ما هو الدليل على أن العبد لا يملك نعم منصور منك هالكلام إيه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم قال فماله للذي باعه لكن هنا قد يقول في الحديث يعني ما يظهر من التناقض تقول له مال ثم قال فماله للذي باعه كيف له مال ثم يقول للذي باعه نعم لا نهاد الإشكال نقول ان معنى اللامين مختلف معنى اللامين مختلف واذا اختلف المعنى فلا تعارض ابدا له مال الاول للاختصاص كما تقول بعير لها رح والثانية فماله للذي باع اللام هذه لإيش للملك فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض